سيدة تقول تزوجت من شاب متدين حسن الخلق ولكن بعد زواجنا بستة أشهر سافر من أجل تحسين دخله ومضى على سفره الآن حوالي تسعة أشهر وأنا شابة تنازعني نفسي على السوء وهو ليس عنده نية الرجوع الآن فهل يصح لي أن أطلب الفراق منه لعدم استطاعتي هذه الحياة؟ إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر يحس بالفراغ وينتابه القلق ويتعطش للاطمئنان على نصفه الآخر ويغذي هذا الشعور أمران أحدهما يحتاجه الجسد والآخر يحتاجه القلب وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراق وربما أورث مرضا أو أمراضا وعند طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين وحصانة من أخلاق وقد جاء في المأثور أن عمر رضي الله عنه سامع وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا سمع زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين وتضمن شعرها تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها ولولا ذلك لهان عليها بعده وذلك بآخر يؤنسها في غيبة الزوج فرق عمر لحالها وقرر لكل غائب آمدا يعود بعده إلى أهله لكن هل لهذا الإعثاف حد أو ميقات الأقوال في ذلك كثيرة يقوم اكثرها على الاتهاد لكن الاوفق ان يراعى في ذلك حال الزوج والزوجه من وجود الداعي اليه والقدره عليه وعدم المانع منه فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا وخيرهن بين البقاء معه والفراق وينبغي الا تزيد فتره البعد على أربعة أشهر وهي المدة التي ضربها الإسلام للمولي من امرأته أي الذي يحلف ألا يقربها قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإنه يطالب بعد هذه المدة بأحد أمرين الفيء أي الرجوع عن حلفه فيباشر زوجته أو الطلاق بل جعل أبو حنيفه الشهور الاربعه اجلا لوقوع الطلاق تطلق الزوجة بمجرد انقضائها ان لم يرجع إليها زوجها إن بعد الزوج عن زوجته حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب يفيدهما معاً يختلف في أثره عليها ولا تتساوى فيه الشابة مع غيرها ولا المتدينة مع غيرها ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلان لقاء ما يعانيه الزوج ايضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا فإني ايضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعثمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها فالواجب هو الموازنة بين الكسبين وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة وإبعاد الشبه والظلوم عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حفظة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر فإن ذلك كان مراعا فيه العرف والطبيعة ذاك أما وقد تغيرت الأعراب واختلفت الطباع فيجب أن تراع المصلحة في تقدير هذه المدة وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها حفاظا على الأعراض ومنعا للفساد فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار والله أعلم